اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على رأيهم وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها وقد يكون اتباع اجتهادهم اصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار علماء المسلمين وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وما أخطأوا فيه فهم مأجورون فيه باجتهادهم معذورون في خطاهم، فهم مأجورون على كل حال لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم فلا تكو ممن يذمهم وينتقصهم ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مقدمة عليهما قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد إيمانهم وقال بعض العلماء هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به وعلى هذا القول فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه وعلى هذا فالهدى الذي تبين لهم هو صحة نبوته صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم وعلى هذا القول فهذه الآية يوضحها قول الله تعالى في سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين لأن قوله فلما جاءهم ما عرفوا مبين معنى قوله من بعد ما تبين لهم الهدى وقوله كفروا به مبين معنى قوله ارتدوا على ادبارهم وقال بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء الأقوام من بعد ما تبين لهم الهدى هو إغواء الشيطان لهم كما قال تعالى مشيرا إلى علة ذلك الشيطان سول لهم أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين وأملى لهم أي مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر قال الزمخشري سول أي سهل لهم ركوب العظائم من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا وأم لهم أي مد لهم في الامال والأماني انتهى وإضاح هذا أن هؤلاء المرتدين على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى وقع لهم ذلك بسبب أن الشيطان سول لهم ذلك أي سهله لهم وزينه لهم وحسنه لهم ومناهم بطول الأعمار لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصي وفي هذا الحرف قراءتان سبعيتان قرأه عامة السبعة غير أبي عمرو وأملى له بفتح الهمزة واللام بعدها ألف وهو فعل ماض مبني للفاعل وفاعله ضمير يعود إلى الشيطان وأصل الإملاء الإمهال والمد في الأجل ومنه قوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما الآية ومعنى إملاء الشيطان لهم وعده إياهم بطول الأعمار كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال بعض العلماء ضمير الفاعل في قوله وأملى لهم على قراءة الجمهور راجع إلى الله تعالى والمعنى الشيطان سول لهم أي سهل لهم الكفر والمعاصي وزين ذلك وحسنه لهم والله جل وعلا أملى لهم أي أمهلهم امهال استدراج وكون التسويل من الشيطان والامهال من الله قد تشهد له آيات من كتاب الله كقوله في تزيين الشيطان لهم واذ زين لهم الشيطان اعمالهم الايه وقوله تعالى تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية إلى غير ذلك من الآيات وكقوله تعالى في إملاء الله لهم استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقوله تعالى قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون وقوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون وقوله تعالى ايحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقرأ هذا الحرف أبو عمر وحده من السبعة وأملي لهم بضم الهمزة وكسر اللام بعدها ياء مفتوحة بصيغة الماضي المبني للمفعول والفاعل المحذوف فيه الوجهان المذكوران آنفا في فاعل وأملى لهم على قراءة الجمهور بالبناء للفاعل وقد ذكرنا قريبا ما يشهد لكل منهما من القرآن كقوله تعالى في إملاء الشيطان لهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقوله في إملاء الله لهم وأملي لهم إن كيدي متين كما تقدم قريبا بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا وندعو إكمال تفسير الآية حتى لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته